ولكم نص ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلترغبوا من ما تركتم ما بعد وصيتي وصين فيها أودي ولهن غربوا من ما تركتم إن لم يكن لكم ولد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 من تصلي الله ورسوله يدخله جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يصلي الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدة فيها. وله عذاب مهين